بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاوُونَ تَكَاثَرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لا ترون الجحيم ثم لا ترونها اليقين ثم لا تسالن يومئذ عن النار